وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ اطْوِ الْمَدِينَةَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُون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 وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الظالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وَتِلْكَ الْيَأْمُنَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنعَبَتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا فِي فِرْعَوْنَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر سوف تعلمون لأقطعون قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا صلبا لكم أجمعين. قالوا لا ضير إننا إلى ربنا من قلبون. إن نطمع أيعفِر لنا ربنا خطايانا أنكنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متابعون فأرسلنا في الرع في المدائن حاشرين إنها أولئك إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَازِرٌ فَأَخْرَجْنَا هُم مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونِ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَـبَني إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُهُمْ شَرِيقٍ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ لَنْ دُرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهْدِينَ فَأُوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ يُرِبِّعَ صَاعَكَ الْبَحْرَ فَنَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطُغًى ذِي عَظِيمٍ وَأَجْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً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 قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو أَوْ أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين فاجعل لي لسان صدق في الآخرين فاجعلني من ورثة جنة النعيم وَأَن فِي رِزْقِ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تَحْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا بُنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأَنزَلْنَا فِي لِلْمُتَّقِينَ وَبَرِزَتْ جَهَنَّمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبُّوا كِبًّا فِيهَا هُمْ الْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا هم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ إِذْ سَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 وَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَظِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ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 فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معنوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم الجبال الأولين. قالوا إنما أنت من المصحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت قَالَ الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِبِشَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي سُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ